إن الشيطان لكم عدو فاستقروه عدوا إنما يدعو حذبه ليكونوا من أصحاب السعيق الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أتنزين له سوء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 من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الضيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون